موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يوقدم. أبدأ بسم الله مستعين راض به مددرا معين والحمد لله. الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن نساوي عملي أستغفره وأستعينه على ميل الرضا وأستند لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبوض سوى الرحمن من جل عن عيد وعن نقصاني وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى روفي وأبي وأمي ونفسي ومن أملك عليه الصلاة والسلام أتقدم بشكر عظيم جزيل لا مثله للواحد الأحد الذي يسر هذا اللقاء وأسأله سبحانه جل في علاه أن كما أقر عيني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وأسأل الله أن يشفي صدور قوم مؤمنين بنصف إخواننا في الشام خاصة أو في الأحواذ في كل مكان إن ربي على ذلك قدير يقول ربي جل في علاه وأعظم ما غدئت به الكلمات هو كلام رب البريات سبحانه جل في علاه هذا الكتاب هو أعظم كتاب عرفته الأرض بل اهتزت له السماء كما في الحديث الصحيح معيث نواس من سمعان يقول الله جل جلاله عن هذا الكتاب فلا أقسم بمواقع النجوم عشان ما تمر عليه في الكرام قال وإنه لقسم وإذا قال الله هذا سلام وإنه لقسم لو تعلمون اللهم اعزلنا يا رب العالمين لو تعلمون عظيم وإذا وصف الله عز وجل العظيم شيء بأنه عظيم فاعلم <تصفيق> أنه عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ما هو يا رب إنه لقرآن كريم يا رب إن كريم كن يوم بقلبك وانظر ما يفتح لك في ربك سبحانه جل في علاه تشوف كرم ومعاني وصفها رب العالمين في آيات كثير تقريب العقول ولو مستحيل تصفها بقضية هذه قال الله جل في علاه قل لو كان البحر أكبر مصدر للسائل ما هو البحر قل لو كان البحر ميدادا لكلمات ربي تخيل كل علماء المسلمين من أول ما خلق الله البرية إلى آخر واحد يموت اجتمعوا كل علماء التفسير واجتمعوا على ساحل البحر من جميع الجهات ومعهم محابر كل غابات الدنيا تمدهم بالمحابر بالأشجار والبحر كل حبر وهم يقرؤون ويسجدون المعاني وكل واحد يقرأ يسجل معاني وكل واحد يقرأ يسجل معاني اختفت البحور كلها وانتهت بس ما نفيه كلمات الله يعني كل المعاني اللي كتبوها لا قال الله عز وجل والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وفي الكهف يقول ولو جئنا بمثلي مدد كل ما اختفت البحار وجفت يعطيهم الله مدد ثاني بحر ثاني يقول ابن الصلاح إمام المسلم عليه رحمة الله والله لو فتح الله عليك في آية واحدة ألف معنى آية واحدة طلع لك فيها ألف معنى والجالس كم تبعد من سنة عشان طلع ألف معنى قال والله ما كانت هذه كل معاني التي آواذها الله قال لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يدركها أحد كما أنك تعلم من العليم سبحانه بما يوافق عقلي وعقلك لكن ما تدرك معنى العليم بحق لأنها صفة الله أكبر ما تتصور كما تدرك من رحمة الله هي أعظم ما تتصور فيقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مفهول لا يمسه إلا المطهرون يقول ابن سيمني عيدا رحمة الله وإن كان لا يمسه جفبيا إلا طاهر والله لن ينال من معانيه وفتوحه إلا طاهر القلب أسأل الله أن يطهر قلوبنا أسأل الله أن يفتح أغلاف هذه القلوب وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهابهم كل قضية عندك تريد حلها في هذا الكتاب قال جل جلاله وكل شيء تذكر في أي شيء أي شيء تفكر فيه الآن يخطر في بالك اليوم بكرة بعد بعد سبعين سنة خطر في بال أي بشر في الدنيا موقف حصل قدام أي أحد في ليل أو نهار حركة سكنة كل هذه أشياء الله عز وجل يقول وكل شيء ما قال ذكرناه يعني توجد ذكر في القرآن أنا مذكور لا وكل شيء فصلنا تفصيلا تفصيلا لكل شيء ألف لام راء كتاب هذا الكتاب كتاب أحكمت ايش صوره ولا عداءة يعني الجزء محكم لكن داخل بعض الصور فيه خلم لا كتاب أحكمت آيات تنزل آية واحدة ما تنزل كذا محكمة ما لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلبه تتعب ما تلجبوا خلل تقولنا لا جيبوا خبير يفضل. لأن أحبة الفضل الكل سيذكر ما أقول في هذا المجلس وأولكم هالمسكين المتكلم أحبة كيس بنموت كلنا وكل واحد يموت مكتوب علاقة بكتاب الله عز وجل أن هذا يأتي هذا الكتاب العظيم يأتي وجاذل عن الناس في القبر يأتي العذاب من عند راس يقول لا عذاب من عند قدم يقول لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فكل واحد يموت مكتوب علاقة مع هذا الكتاب فما هي علاقة فيه معه وما هي علاقة أنت حيثي معه الله عز وجل ما ذكر لنا علاقة المقرأ قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليَذَّبُوا آياتِ رُجُلَهُمْ علاقة معه بين كل آياته ليَذَّبُوا آياتِي, آياتي وليَنتذكَرَ قولُ الأنبياتِ الله مَجَّعَنَا مِنْهَا أَفَلَا يَنتذَبُوا الْقُرآنَ أفلا يتدبرون القرآن أم, أم على قلوب أقفالها اللهم إنا نشهد كأن عليها أقفالها ولا يفتحها إلا أنت اللهم رفتح أغلاف, أغلاف قلوبنا يا بجال ولك قال الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقوم وهذا المشهد سنذكره جميعا المتكلم والسامع سيقوم النبي عليه الصلاة والسلام والكل سفاع ورا ينظرون إليه بأبيه ومي عليه الصلاة والسلام يتحرون يشفع عليه الصلاة والسلام فيقول كلمة أسأل الله أن لا أكن أنا وأنت ومن نحب المسلمين لهم سيخاصد يتكلم مع الله عز وجل يقصد أقوامه الأقوام هؤلاء ليسوا من قوم موسى ولا من قوم عيسى ولا من قوم داوز ولا أحد الأنبياء سيتكلم عن قومه وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي كل ينظر ماذا سيقول عليه الصلاة السلام؟ وقال الرسول يا ربي إن قومي إن قومي تخرؤ هذا القرآن من هجرة اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين أعظم هجر القرآن هجر السبب هجر أن نقرأ للقراءة فقط جميل أن نقرأ جميل أن نسمع جميل أن قبل أن أدف أحبة الفضلاء في موضوع المحاضرة وصل بها سأعلق على موضوع والله الذي لا إله غير ما يحصل حدث في الشارع في شوضة في سيارتك في التلفزيون ولا خبر في الإعلام ولا تقرأ في جريدة إلا وقد فصل الله عز وجل فيه تفصيل لكل شيء الذي فعل ماذا سيحصل له والمفعول به ماذا سيحصل له والرأي المشاهد ماذا سيحصل له لو فعل كذا وماذا سيحصل له لو فعل كذا تفصيلا لكل شيء بالأمن تناقلت وسائل الإعلام والجوالات انتلأت بمشهد حصل في في سوريا أسأل الله جل في علاه أن ينصر أهلنا في الشام الأهل السنة يا رب العالمين وما ذلك الله بعديل ووالله إنه لأهل رجل دفنوه حيا فالبارح الرسائل تجيني كلها اللي يتأوه واللي وما ولا يلامون الرسائل تنزف دمع هو بدمع ما رأيت المشهد أنا اليوم خلقتم وطلقت الجمعة فتحت المشهد فرأيت المشهد فقلت سبحان الله اقسم بالله يا جماعة الآيات تراطمني كما استراطم الأمواج عن هذا المشهد هذا المشهد فيه معاني عظيمة المعنى لن أقولها بسرتيب لكن من المعاني لأنها حجة على حكام المسلمية أجمعين والله ليسألن الله كل مسؤول ماذا فعلت سيسأل الله كل وزير سيسأل الله كل فرد في البطانة سيسأل الله عز وجل كل مسلم كل على قدر دائرته كل واحد على قدر دائرته لا يكلف الله نفسه إلا وفاه الأمر الثاني بعض الناس يرى أن هذا رجل مسكين وهو يردد لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ما لغيرك يا الله هو المسكين ولا نحن المساكين إن كان وقد مات فسيفصل القرآن الله أعلم به من المسكين كانت أمري عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام أفضح عنها لأصحابه عليهم رضوان الله أمري كانت تخارج النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالها أمام الناس أمني أعظم أمني عند أعظم رجل في خلق الله أجمعين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام إيش أمنيته قال وددت أن أقاتل في سبيل الله يبدأ يقول فأنتصر قال فأقتل ثم أعود فأموت ساجداً ولا أموت محرماً ولا أموت حاجاً فأقتل ثم أعوذ قال فأقتل بعض الناس مسكين ما يفرق بين الناس في ملعب بكورة نسأل الله العافية ولا من ماس تدخيط الله يرسوله مجمعين ولا من ماس في ولا ماس على جرعة مخدرات ولا واحد مات قتله أعداء الله وأعداء الدين يحاربونه على دينه حتى في آخر رمق إن كان قد مات يحاربونه في دينه يبغونه يقول كلمة ولو قالها فهو معذور لأن الله جل في علاه يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن مطمئن بالإيمان لو قالها ما يلومه الله عز وجل لكن سبحان الذي ثبت قلبه لا إله الله اقسم بالله ما أحد يفزر على هذا إلا الله يحاربونه على كلمة يقولها فيقول لا إله إلا الله نحسبه والله حسيبه ما ثبته الله عز وجل ليخذله سبحانه يقول الله عز وجل طبعا أنا قلت كلمة قبل قليل وما حسطححني قد يكون بعضكم استحى لكن لا تستحين لها أنا قلت إن كان ما صح صح هذا لا والقرآن يقول ولا تقولوا سبحان الله يقول انتبه بكلامك تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموتك شوف التحذير واضح يا جماعة أنا قلت إن كان قد مات الله يقول ولا تقول قل قتل لكن لا تقول مات واضح الفرق يا جماعة واضح قال الله وَلَا تقولوا لمن يُقْتَلُ فِي سبيل الله أَمْوَاتِ دوا برأينا انقطع النفس تقطعت الأشلاء تمزقت الدماء يقول أنت بنات تقول ماك بل أحياك سبحان الله حتى ما قال قولوا بل مقتول واضح يا جماعة الله يثبت أنه مقتول ويقول لا تقول أموات وما كره القضية مقتول عشان تنساها قال لك بل بل أحيا وعشان ما تقول لا كيف قال ولكن إن عقلك ما يوصل ولكن إيش ولكن لا تشعرون إن تشعرون مسكين صح؟ طيب الآن أقسم بالله عز وجل أن من قتل في سبيل الله لم يموت وهو حي يقين عقيدة بالله عز وجل كيف أي حياة؟ مثلنا في حزن وتعب لا لا قال الله جل في علا ولا تحتضن من الذين كنت لهم ما قاد سبيل الحرية ولا سبيل الوطن ولا سبيل الأرض قال هذا الكلام لا ينطبق إلا على من قتل في سبيل الله اللهم يا ربنا نسالك لذة الشهداء وعيشة السعداء يا ذا الجلال والاكرام ولا تحتسبنا الذين قتلوا في سبيل الله امواها بل أحياء وين وين? وين? انا وياك عند اهلنا. انا وياك عند اهلنا. هم وينهم هم? عند ربي. خايفين? الناس يقولون جنبات عسى وعمل قدوا وطلع حي. فلو طلع حي في خوف. فما إذا أحب الله عبد ينقل من دار التعاثة هذه إلا لمن أطاع الله لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أسأل الله نجعلني إياكم منهم بل أحياء عند ربهم تخيل أن المقطع الذي رأيناه أو أي مقطع رأيناه لأي واحد منهم مات نحسبهم شهداء والله حاسبهم تخيل لو فيما استكملت المقطع الذي اصطبعت الأخبار أنه جاء الصنيب الأحمر وأخذوه ودووا جراحه ثم أرسلوه للجنيف وهو الآن فترة نقاها في فندق القمس نجوم فترة أكثر لا يفرح بحمد الله لكن لو إقنت بهذا القرآن لا مو فنادق الدنيا وبلدان الدنيا أحسن من عند ربهم هذا عند الناس عند رب بهم يرزقون ايش نفسياتهم يا رب؟ فيها تبكي الحين عليه ان كان قد مات قد لا قد قتل فهو لم يموت وهو الان احسن من يومك قال الله ايش نفسياتهم يا رب؟ شو التفصيل؟ ذريه واذا قال الله فرحين فهي بمقياسه هو جل جلاله هو أعلم بالفرح فريحين بإيش بما آتا الله من فضل. تعرف سبب نزول هذه الآية لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على جابر بن عبد الله رضي الله عنه جازر النعديلا كان في موقف لا يوصف. ما هو مثل اللي يشوفها اليوم في تلفزيون. ما يسرك به ومعبد له والاب عليه ابن الله ينبح الرأس والعلق جميل على رأس جازر وينما حرك فجازر ينبح ويبكي ولا يلام. فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فقال ما يذكرك يا جابر سبحان الله ما كلم الله أحدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك ما في أحد كلمه الله بدون واسطة ولا ترجمان كفاحا إلا عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال فقال له تهذلت أساري جابر إن رأى مشهد غير اللي قدامه الآن فتهللت أساري جابر ويسمع كلام عظيم قال قد قال الله لأبيك يا عبد الله إني قد رضيت عنك اللهم ارضى عني يا رجل قال إني قد رضيت عنك فما يرضيك عني واش تبغى قال أعدني لأقسل مرة أخرى فيك قال أما أبقى أول جنة الآن قال أريد أن أرجع مرة ثانية أدوك الطعام لذبتي قبل قليل مقطع قال الله عز وجل أني كتبت أنهم إليها لا يرجعون قال إذن يا رب فأبلغ من ورائي بحالي فقال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء, وبل أحياء عند رب يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله وَيَسْتَبْشِرُونَ بِمَا لَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ بَعْلٍ خَلْفِهِمْ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِلَيْدَعِيهِ فَطْرِيكِ أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين من هم أخذوها بالساهل لا الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح أصابهم القرح عذاب سبحان الله هذا المشهد إذا قرأت القرآن بقلبك لا يغرث المشاهد لتعرض يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجب الشهيد هذا إجماع يقين هذا عقيدة إذا ما نؤمن فيها عقيدة إذا عندنا إيمان ناقص وهذا الفرق أحبتي بين المؤمن ونظرة المؤمن لأشياء ونظرة الإنسان العادل هذا الله ذلة في علاء لا يبدو الشهيد من ألم الموت إلا تمالي بأحدكم القرطة بالنملة فتشوفه يتألم مالك لك شغل عنه هذا ابتلاء وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا يفتن هذا بهذا وهذا بهذا وأنت ينظر الله أتصبرون وكان ربك بصيرا فنحن نؤمن بالله وإن قطعوا بالمناشير أن إن كان في سبيل الله والله لا يجز إلا الله, الله قادر يا جماعة يخلي الإنسان يلقى في النار وما يحس بشيء ولا ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا جاء الدجال أن معه نار ومعه جنة وأن من دخل ناره كره جنة هاي تسمعون ولا لا وجدت هذا يا جماعة في كتاب الله عز وهو الآن ما سأتكلم عنه المحن كثير والبلاءات كبيرة في الزمان هذا وأعظم أسباب هذه الفتن وهذه المحن قضية واحدة قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر. سبحان الله. دائما البر والبحر يقابلها السماء. صح ولا؟ إن البر والبحر يمثلان الأرض. صح؟ ودائما يقابلها السماء في السماوات والأرض في الأرض ولا في السماء إلا هذه الآية. ذكر الله مكونات الأرض، بس ما ذكر السماء؟ ليش؟ نكمل الآية وأجاوب ضمر الفساد في برج والبحر كل شيء تشوفه يؤمنون الفساد فساد اقتصادي صحفي دوما لا، فساد اجتماعي فساد أخلاقي فساد أمني فساد على منتهى الأفعدة هذا يا رب قتل وجرائم وارتصابات وانتهاك أعراب وانتهاك فرمات وصرقة أموال وأملاك وتدمير كل هذا يا ربي ما سبقه ألا نتفق أنه كل شيء في بالكتاب كل شيء مفضل لا تلعب على نفسك ولا أضحك على نفسي هو كل شيء هنا قال الله جل في علا ما يجون اليوم يحلون الاقتصاد ليش نزل الاقتصاد يقعد يحدلك ساعتين والواحد مركز ويركز في آية واحدة وصل الحل ليش؟ الأسباب وطريقة الحل كلها في آية واحدة. المشكلة والأسباب وطريقة الخروج من المشكلة كلها في آية واحدة. وهي أسيء الكلام البشر يهذرون لهم أربعين في يوم ولا في اجتماعات ومؤتمرات يبحثون فيها أسباب والله جل جلاله قد فصل في هذا الكتاب كل شيء. ما يطلعون جماعة كل يوم بتوصيات من كل مؤتمر أمني فساد صح بالأمني يطلعون مؤتمرات بالاجتماع مؤتمرات بالنفس مؤتمرات كل هذا يا جماعة هنا قال الله جل في علاه ظهر فساد في بر والبحر السبب يا رب تأتيك باء السببية بما كسبت أيدي الناس فأتروح بعيد وكل فساد يأتيك بما كسبت يدي يديك. طيب يقول قائل لما يا رب ألست حليما سبحانك ألست رحيما بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم لا مسببية لا متعليف يذيقنا ايش ليذيقهم كل الذي عملوا صح الآية لا لو يذيقنا كل الذي عملنا نجد معي نجد كما في حد حي لو يآخذنا ما بكل شيء ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا، كنش ما ترك الله ما يتركني أمشي على الأرض بما رأى مني، اللهم اغفر ما تضرت واصبر ما علمت يا رب العالمين ما ترك، على ظهرها من دابا يقول والله ما خلي واحد نفسه كان يعصب عينه تطمس عينه ما عاد يشوف يسمع حرام تطمس أذنه يلمس حرام اكل يده يلمس حين ما يدي فيه ولا جاره حط يموت ولا عاد يتحرك اللهم لنا دنينا يا رب ليذيقهم بعض الذي يعمل كل هداه على بعض اللهم اغفر للبعض والكل يا رب العالمين ليوذيقهم بعض الذي يعملوا طب ايش المخرج ايش المخرج لا لعلهم يرجعون لو تعدل واحد فذات اسأل الله ان يصلح قلوبنا وفذات قلوبنا يا رب العالمين ليش الارض ما ذكرنا السماء ليش اجمعنا ليش بروا بحر ما ذكر السماء؟ لأن في السماء لا يوجد فساد أصلاً لا يوجد أحد يحصي الله كلهم سجد وقع لله ويسبعون الليل والنهار لا يوجد مشكلة في السماء لا يوجد مستشفيات لا يوجد حواليس لا يوجد ملك يمرض أسباب هذا الفساد وظهور بهالطريقة ترك أمر عظيم أكثر ما قد تركه مع أنه من أعظم أمور الدين أعظم أمور الدين تريد تختبر إيماني وإيمانك أعجبتني كلمة واحد حضر مذنبك شايل عزمة وكان فيه منكر أمامي فقام وطلع فقال له راعي البيت بدري يعني تقولنا قال والله لي عارف له تقولنا وأنا جاي أصلا ما تغددت لكي أمت عشرة وجاي والله بسهر معكم لكن أنا طلعت حلش موضوع واحد بس قعد ناطش فيه نفسي طول وقت وش الموضوع هذا يقول أنا طلعت أبي بث أتأكد أن عندي درة من إيمان كلام كبير هذا الحين بيقص له يقول أنا بثبط ما أنني عني درة إيمان يقول كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام قال مرأة منكم منكرم كان يغيروا المرطبة الأولى وهذه لمن له شلطة ونظر في بيتها لا شلطة يعني قال اللي يغيره بيده فإن لم يستطيع فبالنسانة يقول يا جماعة حرام عليكم جميعنا بنبغى نرضي الرب العظيم اللي ما نتنفس الا بفضله وترى والله العظيم اللي ما قلت هالكلام اللي لاني احب هل وجه ما يتنطط به النار الله يحاجي وجهه ويطمننا جاب انا ما استطعت انا ضعيف ما عندي ما, ما استطعت أبغى احاول اتكلم من من يوم جلست ما قدرت يقول فجيت المرحله الأخيرة اللي هي فالا اني هذه قلبي علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المرحله اشقاه قال ذلك أضعف الإيمان. إذا جن طعس المحل هذا أنت أضعف شيء. قال وليس وراء ذلك من الإيمان إيش حبة خردل. يقول إذا ما جن أصلا حتى حبة خردل ما عندك. يعني أيت آيات هنا تكلم عن إن الذين آمنوا لهم جنات أنت ما لك دخل فيها. واضح يا جماعة أيت آية يبشر الله إن آمنوا أنت ما لك دخل في شأنه. يقول فأين الجنس بك أنا حافظ على هالذار رهيس يقول فغير المنكر يو اسمعوا هالكلام داره إذا كان اللي يذكت وما ينكر يصير له كذا ما عنده إيمان أجل إلا اللي قاعدين يسوي المنكر وما عنده إيمان فانقل المجلس بفضل الله سبحانه وحده ثم ذاك الرجل فلو طبقنا أضعف الإيمان كان داره سجلسنا لو كل أمرأة دعية ثلاث مكان وفيه منكر وما تستطيع تبدأ قاوة والله ما نتجاه أنا بس أبت حرامع يروح حتى خبر ما عندي مصيبة أي شي جماعة اللي خلانا نصل للمرحلة هذه الفساد طلع لأن ما في إنكار لو كان في إنكار والإنكار جماعة حب أقسم بالله أنك لما تحب أحد تنكر عليه عشان كده نوح عليه السلام كيف ينكر على أبنه يقول يا بني يركب معنا يعني لما همك عليك حيب الغالي في ثوبك الآن في ثوبك وصخ ويقول لك حبيبي ثوبك في وصخ هذا انت انت تصح لاني علمتك شيء شيء بدي صورتك عند الناس لو خربته صح لو اني سكت كان قلت ليش ما علمتني خليني أطلع له صور واضحه صح فكيف اللي يبغى يحسن صورته عند رب العالمين كيف تظلمون شو كذا قال المؤمن مراد أخي تعرفت لك الصور تعلمت هي كوفة غاد لا والله ما زيد أحسن واحد لا أنت حبيبي طيب إيش اللي خلنا نعمله وهل أصلا إنكار ضروري ولا مو ضروري أحبك الفضلة هذا المشهد اللي لرأيناه البارح حصل مذكور في القرآن قال الله عز وجل شف قد يرفعك الله سبحانه وتعالى قد يكون أن كلنا جمعة حالنا لا يعلم به أن الله عز وجل لولا ستر الله علينا كان رحنا فيها فأسأل الله من ثم علينا ستره وأن يغفر ما ستر ويجعل تحت الستر ما يحب لطال ما ستر على ما يكره سبحانه فأسأل الله أنه يغير وحائفنا سيئاتنا إلى حسنات الله يحب أن يفتقق في ناس مثل المسكين فقال عندما عنده من لكن قد يقف موقف يوم من الأيام، فيغضب الله عن ذه الموقف والكلمات اللي قاها. ثم قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل بكلمة لا يتكلم بكلمة. قال كلمة بس واحد. كلهم زائفين ويتكلم كلمة. قال: يتكلم بالكلمة من رضا الله عليه يكتب الله بها عليه رضا حتى يضع. من يوم قال لي في الكلمة وَرَبِّي رَاضِي إِنْتَهَتْ قَبِيْدًا أسأل الله أن يرزقنا هالكلمات هذه الكلمة الآن ذكرت في القرآن ولن أنطيه سلام فيها لأن الأكثر سنحفظها لكننا نبغى نوقف مع وقتات تنفعنا عشان ما نذكر هذا الكلام ونتمزم بل نذكره ونفرح لما أرسل الله عز وجل لقرية واحدة ثلاث رسل الآن من 1433 سنة تفقنا رسول واحد صح؟ لكل الدول تخيل أن عثوا القرية من جنستهم وحفظهم قرية واحدة لهم ثلاث رسل في وقت واحد مع بعض فشون يتكلمون مع الناس في صورة ياسين يد أصلنا إليهم اثنين، ما كفوا فكدبوهما، فأعزذنا بثالث قالوا إن عليكم مسلم، وبدأ الخطاب وبدأ التكليف بدأ في واحد اسمه حبيب، كما جاء في التفسير. قيل نجار، نجار، هل شغلته؟ وقيل إسكافي يعني صلح جزلا جزلكم الله. تنع أن في أطوام كذبوا المرسلين كان بيت حتى في القرآن مذكور يا دماعة وين مكانه؟ كان بيته أبعد بيت في المدينة أبعد بيت يعني كل الظروف تقول يا أخي أنت خليك هذا دعما أنت قال اللي رعوف ينكرون أنت بعيش لكن في ناس قناطة أتأل الله جعلني وغيالكم منهم قال الله عز وجل كان المسلم يتسلمون مع أقوامهم فجأة انتقل الحدث والله عز وجل إذا نقل الخلام من مكان إلى مكان فعلا من القضية فوق ما أتصور واحد بس خل هل الخشب اللي فده أو لحذية جل كم الله وتحرك بقدمة الله عز وجل نقل المشهد إلى هناك يقول وجاء سبحان الله ما هو رسول وذا نبي نجاء وجاء من أقصى المدينة رجل يمشي لا وعجلت إليك رب لترضى تجل كلمة ترضيك عني إلى يوم القيامة وجاء من أقصى المدينة رجل من يسأل، ما خاف ولا حارب ولا شيء. قال: هك كلمة جعلت يمثي ولا أحد أسعد في ذاك تلك البلاد منه. الله الله ونتعوذ من وياته قال يا صوم، ما جاء فيه صلاة، ما جاء ولا كلمة جديدة. والله لو سوى هذا الأنوضوع معه معكم كما نكافأ على شيء لكنه فعلها للكريم قال إيش اتبعوا المرسلين سبحان الله يعني جبتنا جديد هم مكذبين المرسلين يقول نحن المرسلين فأنت مالك علاقة وبعث تتكلم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون إلى أن قال الكلام الناس جديد إلا ان قال انني اني امنت بربكم هم يسمعون الكلام كل الايات اللي قبلها واضح انهم يسمعوها عشان كذا هم يردون قال قال الله انه قال ايش فاسمعون قال الله يقول اسمعوني ما اجبل ان تعرض الدين بعزه الدين بعض الناس الحين لضبط الدين ولا بيسوي نصيحة ولا بيسوي قانون متشفع عن الحجاب كل أخنا نقول أخلاقيات طيب ليش؟ هل هذه أخلاقيات إسلام؟ أخلاقيات الإسلام ليش دائما؟ بي... لا في المخيم خلنا نسميه المخيم الترفيهي، بعدين رسالة مدعوة ليش؟ المخيم الدعوي ليش؟ ومن أحسن القول من دعاء الله ولا والجماعة وعمل صالحا ما تكفي قال وقال ما قاعد جسيسها تحت يقول لا ليش تخاف هل أنت عندك شرع عشان تقوله عندك خير قال وقال إنني إيش من المسلمين ترى هذه القضية إسلامي إني آمن شوف العزة أسأل الله أني يعزنا مع ولا يذلنا مع قال إني آمنت بربكم فاسمعوني تعرف اشتوه اشتوه لبته حسنا أسأل الله أن يتفج لنا نفعل مواقف قال بما غفر لي ربي هذه أطلاً المغفرات دخلها وين دخلها الجنة لا قال وجعلني ايش من المكرمين وإذا حشر الناس سيرون الناس إبراهيم عليه السلام مكرم ومحمد صلى الله عليه وسلم مكرم وأنا مكرم اللهم اجعلنا عندك من المكرمين ايش كان الله بعد هذا وهذه فيها تحذير لكل مسؤول ولكل إنسان على اختلاف درجاته وطبقاته ومنصبه انتبه تحارب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الله جل في علاه أثبت لنا في القرآن في غير ما موضع أن الموضعية ما يزال الناس في فسحة حتى إذا حاربوا من يأمرهم لغضب الله عز وجل وينهأهم عن ما يغضب الله أخذهم الله عز وجل أسر الله عندئذ آخر الناس ماذا قال الله بعدها يا جماعة انتهى المشهد مفهوم هذا الرجل خلاص أكرم ودخل الجنة تنتهي القضية وخل الناس يعيشون لا إذا وصلت مرحلة في قضية انتهى منكر وجاءت من يتعرض لك أقسم بالله ليانصرنك الله قال الله بعدها وما انزلنا على قومهم من بعدهم صح فيهم ثلاثة اصول استفدت شيء في الآية؟ وضح لك شيء اتضح لك معنى كرامه ذاك رضي عند الله عز وجل السياق لو كان أحد احد هذا الكلام كان يقول وما ارسل وما انزلنا على قومه من بعد من قومهم من بعدهم من جند من السماء صح أخذ الله عز ليش الله لم يذكر الثلاثة الرسل وقال وما أنزلنا على قومه يقول عشانه فرح لأجله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء غضب الله في سماء أسأل الله لا يغضب عيني يا رب العالمين غضب الله في سماء أن رجل يتكلم عن الله عز وجل ثم يحارب ثم يقتل. قال الله عز وجل وما عَنْزَلْنَا على قومه من بَعْدِهِ من جند من السماء وما كنا مُنْزِلِينُ يقول أصلاً هذول ما يستاهلون أن نزلهم جبريل يخسف بهم الأرض هذول أحقر عند الله قال إن كانت إلا صيحة واحدة أمر الله جبريل قال أسره صح فصاح غضباً فإذا هم خامدون هم وأهلهم وأولادهم وبناتهم واللي شافوا ساكت ما أنكر كلهم فإذا خامدون قال الله بعد ما خمدوا كلهم خمدوا راحوا في النار وهو خمدوا الراحة في الجنة قال الله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول من ربهم إلا كان به سبحانك يا رب هذا المشهد حصل طيب واحد يقول هل يعني الإنكار المنكر في هذه القضية؟ طيب أهم شيء أن كل واحد يعمل نفسه ولا دخل في الناس صح؟ تقول له يا جماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم زمان صبر زمان صبر للعامل فيه ما قال للقاعد فيه قال العامل فيه أجر كم؟ أجر خمسين منكم الصحافة عليهم رضوان الله يظنون النبي عليه والسلام ذل لسانهم وكان يقصد قبل خمسين منهم يعني منهم هم قالوا يا رسول الله أو منهم يعني نقصدك خمسين منهم أن قطعنا معك وعندنا شرف الصحبة وكفت به شرف فقد قال بل بل منكم يعني تخيل واحد الآن يمكن منكر فيكتب الله له أن خمسين صحابي أنكر ومنكر كم يساوي هذا القدر يُعطى له قال في بعض روايات حديث. وماذا ذاك يا رسول الله ليش يعني في الصحبة عنا أحسن وفي السبق عنا أحسن وما أحد لاقا من العذاب مثل ما لو معك يا رسول الله بماذا ذاك بإيش حصلوا خمسين منكم قال إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون. يعني الصحابة لما ينكر منكر كل الصحابة يقول نعم أنت صح والذي يفاعل منكر خطأ صح؟ قالوا وأنهم لا ينكر منكر يجي يقول بيشتخذ في الناس يأخذ زوجة والله تفرطنا مع الناس صح؟ فكل واحد يجي من جهة وياخذ أجر من هذا وأجر من هذا حتى يصير أجر كيف؟ كخمسين منكم طيب واحد يقول أنا بفكث ما لدي علاقة أنا لن معه يقود الله عز وجل واسألهم ما أجمل ألد هذا الكتاب أسأل الله نجعل ربيع قلوبنا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يعني يا كفرها اللوم أسأل الله العظيم أن ينجينا من هذا يا كثر من يعدو مثل ما عدا لهودة السبت اليوم حرم الله عليهم وصيد السبت كانوا برمتن والله ولا واحد يقبل على الشاطئ يوم السبت نرمي جماعة شبابنا يوم الجمعة ونأخذها يوم نأخذها يوم الأحد يصير السبت كذا ما في صيلة حوالينا اليوم بالربع يا جماعة صح حتى النمصح إن نمصح تشوفه تقول التشجير ذب ما قال الشيخ عندي على رحمة الله شكل النامسة والمشكلة دايبعة ولا لا؟ دايبعة تماما لكن قاس دا ما أخليها نمس أبخلي نفس النتيجة لكن طريقة أخرى قال الله عز وجل إذا يعدون في السبك إذ تأتيهم لإنسانهم يوم سبتنا شرعاً ما معنى شرعاً؟ قالوا كالشوارع في الطلقات تتلافق عندهم تقلب كما قال عباس بطنا لظهر على الشاطئ يعني أنسكني بدون ما تطب ولا شبك ولا شيء تأتيهم حيثانهم يوم ثبتهم فضر عنه ويوم لا يثنتون لا تأتيهم ليش يا رب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أسأل الله رجال بيني بينكم بينكم هذه في الآية فيها دليل انه كل ما كان تسق الانسان العبد اكثر كل ما تعرضت له المشاكل والبتن عنده اقرب الشاهد قال الله عز وجل واذ قالت امتهم منهم يعني هم تفرقوا ثلاث اصنات القرية تفرقت ثلاث اصنات صنف ايش يعدون ويعصون الله عز وجل بالسبت وصنف ينهونهم دون حتى كان الرجل لا يجالسهم اعتذلوهم وصنف آخر شيهم اعتذلوا بسهم لهم تاكتين ويليتهم بكتر. حتى قال ابن عباس وغيرهم أنهم تفسرين أنهم لما عصوا في السبت اعتذلهم أقوام وأنكروا عليهم ذات اليمين روح ناص اليمين وأنكروا عليهم ومبعدين عنهم خائفين يطيح عليهم حذاب رب العالمين قالوا أقوام في اليسار اعتذلوا ولن ينكروا فليت هل لي اعتزل ولم ينكر وليت هم بكتفر. وهذا حال أكثر الناس اليوم ما عنكر وينكر على اللي ينكر دام الإنسان طالع طالع طالع طالع عالي سواء ومنكر فأخذنا قال وإذ قالت أمة منهم اللي في اليسار ما راحوا للي في النص راحوا للي في اليمين فأتمن إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله अल्लाहु <laughs> الحمد لله الحمد لله الناصوصي والصلاة والسلام على رسوله. فقال الله جل جلاله على ثلاث أصناف من الناس ذكرهم في آية ثم ذكر نتيجة ما فعلوا في آية والقرآن فصل كل شيء فصل الله فيه كل شيء فذكر الله عز وجل أمر عجيب عن هؤلاء قال سبحانه في الآية اللي بعدها مباشرة وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ اللي عنه سار كلموا من؟ قال لي فعلوا منكب؟ لا لا خلوهم كلموا اللي لي نهون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَنْهُمْ تشتنكرين لِمَا, لما سَعِضُونَ قَوْمَا مع أن نيتهم ولا نيت دينة نيتهم دينة وما يقدرون أهلا منكب على منكرهم أطلع واضح يا جماعة؟ يعني مبنية خبيثة جماعة هذا مبحث دقيق لن نركز واحد فيه يعني لاتكلموا الآن نيتهم صح وما يقرون أهل المنكر على منكرهم أصلا البرير في جنس الكلام قال وإذ قالت أمة منهم ما تعدون قوما الله مهلكم يقول الله مهلكهم دور راحين فيها في ماذا تكلمونهم؟ لما ساعدون قوما يوم أهلكهم أو معذبهم عذابا شديد. هذا دليل منهم؟ ما يقرون منكرهم شب الأبطال تكلموا أهل اليمين ماذا جالب؟ قالوا خذ نحن وأبناهم وتكلمنا معهم لسبب واحد ايش السبب؟ رايو معذرة إلى ربكم إذا سألني الله عز وجل أنت أطعمك في كل يوم وأمباسك أجريها لك في كل ثانية وقلبك أحركه والدماء في عروقك في كل ثانية وأعطى أمامك ما سويت شيء لو تكلم أحد في أمك طريقات الدنيا كلها صحيح؟ لا والله ما يمتس أحد على أمي ولا فيه لا أقطعت الله طيب من أغلى؟ من أعطاك أمك؟ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا أَدْ لِكُمْ مِنْ نِعْمَةِ مِنْ الله. حتى لأن تدعى تلعى أنا ربك يوم شيفت المون كباباً فيش ما تكلمت أو صلاة أو شيء قال فيقول يا ربي ما خافت الناس فيقول الله له إيايا أحق أن تخشف فهدتنا الأول من عند الله الثاني ولعلهم يستقون وإذنهم يستقون النتيجة أهم من هذا لأن النتيجة تهمني أنا وياك أنا وياك لن نخلو من أثناف الثلاثة فأخذنا أسأل الله نجعلنا مع أهليني فقال الله فلما نسوا ما ذكروا بلي أنجينا أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم وأهلونا من من ينجينهم الله أبو جل أنجينا من الأثناف ثلاثة قال أنجينا من وأنجينا الذين م... أيش هاي جماعة ينهون عن السوء طيب مش بعدها الذين ظلموا بعذاب بعيد والله لو قال الله أخذنا بس أخذه أخذ عيز المخفر الله لا يأخذ نوايا في ذنب لكن يقول أخذناهم بعذاب ثم يقول بعيف ليش قبل ما كانوا يفسقون سبحان الله طيب كم ذكر الله من العذاب ناس نجوا وناس أخذوا اللي في النصوين هم وين صار خلاف كثير بين في السري ابن عباس يقول هم ما دام ما دام ما, دام ما ذكرهم مع الذين هون لأن الله ربط النجاة بإيش بالنعي على السوء صح؟ قال إذن هم مع الذين عذبوا طبعا أدلة يا جماعة كثيرة لكن يقول الله عزي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة تعداهم تعداهم المين يقول الله عز وجل وما كان ربك ليؤملك القراضض، الحمد لله. ألو كان من القرون من قبلكم أنو بقية خليل. ينهون عن الفساد في الأرض. سمعوا فصّة بالله أن ندعو لل. هذا معروف نعمكم ما هو خاص الهيئة موجود كلنا. هذا صفات مؤمنين مهيئة صفات مؤمنين المؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض وبعض أول سفة يؤمرون بالمعروف أن المنكر بعد هذا ويقيمون الصلاة يقول ابن باذعي رحمة الله ولا أعلم سببا في تقديم أي أمر على الصلاة التي هي عمود الدين أصلا إلا الأمر ما أغنع المنكر الذي لو ما أقيم الصلاة قال إلا لعظيم هذا الأمر فقومية أنفسنا نحمد الله وندعي ونجعلها لنهاون عن الفساد الشيء اللي ما سوينه هم لأن نجات لنا قال الله فلولا كان من القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد بالأرض إلا قليلاً إيش فيهم دول ما لهم ممن أنجينا دائما كلمة نجات تجمع الأوروف نعمونا أنجينا منهم تبون دا جين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكان مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها ايش ما كان صالحون قال مصلحون لاجل هذا في صحيح مسلم الحديث زياده بن جعفر رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون ناس تقوم يلبسوا تصوم النهار وناس تعبد الله ولا يعني تنضم لحرام ولا تسمع لحرام نهلك وفينا الصالحون شلون نجاي الصوم قال نعم متى أعطانا علامة عشان نستفيد قال إذا كثر الخبث. جماعة كثر الخبث اليوم ولا لا؟ تمشي في شارع كثر الخبث. تيجي ووالك في أمام الله جاي تقرأ سائر الصور. هذي متبجج هنا لغاني ولا مطوي على غاية ولا ما يصل. صح يجمع ولا؟ هذا الفساد هو الذي يسبب إيش؟ بما يبغى في الأرض حتى بما كسرت أيدي الناس. لأجل هذا يقود الله عز وجل جماعة الأمر هو بسيط. لأجل هذا يقول الله عز وجل لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الكافر أصلاً ما علي ذنب إذا ما أمرض معرفة أمر أمر أمر عن منقر صح أو ذا لا؟ صح أو لا؟ إذا من هم هؤلاء؟ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أي الله لعنهم أسأل الله العافية وكفرهم نسأل الله العافية ايش جريمتهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في أي كتاب في الزبور وعيسى بن مريم في وين في الانجيل وهم قوم موسى في التوراة وهذا كلام في القرآن اي في القرآن اربع كتب سماوية لعنهم الله فيها ليش ذلك بما أخطأوا إيش وكانوا يعتدون إيش العصيان والعدوان هذا يا رب ما هو ها كانوا لا يتناعون إيش عم من كان سبحان الله لا بأس ما كانوا يفعلون؟ سبحانك يا رب. يقول المسعود رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داوود ترنيدي يقول أول ما ظهر النقص بني إسرائيل، ثرى بلي إسرائيل ما في شعب دلل وأعطي وأكرم مثله أبداً من الأمور الدنيوية. تخيل يمشون ثم الله يمشي فوقهم غمام سحب. يوقفون يتوجه. شكرا. يوم تمشي معهم؟ أكلهم وظللنا عليكم الغماء ونزلنا عليكم حتى طعامكم ما سلم فإذا البشر طعامكم جاي من فوق المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. طب إيش اللي سبب لهم هذه الفساد كله؟ قال كانوا لا يتناهون عن لبئس ما كانوا يفعلون. نبيء ما كانوا يفعلون. يقول بمسعود رضي الله عنه أول ما ظهر النقص بدوا ينقص الخيرات اللي عندهم ونحن الآن في خير من الجهة الأمان والثمرات لكن بدأت القضية سأعرض لأنظروا فيها المنكر ووالله ربي لا يرضى وتراها قضية فاصلة ستذكرون ما أقول لكم قال الله أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان شف الله وصف النبي أعضى السلام أبونا لهم قال طبعا هذا حديث قال النبي أعضى السلام أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان الرجل فيهم إذا وجد أخاه على منكر يقول له اتق الله يا أخي فإن هذا لا يحل لك يعني يمكن ها قال ثم يأتيه في الغد هذا مثل حديث يا جماعة قال ثم يأتيه في الغد وهو على منكره فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وجلسه وشربه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وقال لعمن الذين كفروا من بني إسرائيل ثم قال مشعوذ بعدها والله جو الحديث يقول لا في بالمعروف ولا تأخذون على يد الظالم ولا على الحق أصح أو إيش الخيار الثاني لو ما عملنا قال أو لا الله أن يعومكم بعذاب من عنده في رواية سيدعو خياركم فلا يستجاب وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه لما ذكر من يعود بالبيت في البخاري الحديث ذكر من يعود بالبيت قال الذي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان لا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم الحمد الله. عائشة رضي الله عنها سألت سؤال منطقي. قال يا رسول الله وما بالأقوام في ناس رعاة ترعى وفي ناس حاضرين في المنطقة هذه يعني بيضاح من الأرض هل يقصفوا بهم معهم مش قالوا يعطلهم حديث الوخارج مع شكال قال نعم يؤخذون كلهم ثم يبعثون على نياتهم لكن مدامهم شافوا منك وسكتوا يؤخذون معهم كما في الحديث الآخر وهلكوا وهلكوا جميعا إذا كان الجماعة هذا اللي ما ينهى عن المنكر أجل كيف اللي يعادي اللي ينهى عن المكار؟ فناعم الموضوع ترى مضطيف، لا نصبر مطبل نعم نصبرين. جاوا جماعة فسادها على أراضنا، والله على أراضنا زمان. ال المرأة تبيع في السوق، طبعا عشان ما ترتاء يقولك لا، مو أول كان يبيعها رجال حين تبيعها حرمة ايه نعم اللي تبيعها حرمة واللي فوق الحرمة هذه من هو رجال اللي يدربها وسوي معها مقابلات شخصية ويا يقبلها ويا يقبل شكلها ما يقبلها ولا لا وراعي المحل رجال اول كانت الحرمة ما في احد ما عليها تجي في بالها وتشفيز غلط نعم غلط الحل ستبتع سوب نسائي ما تحل الغلط بغلط اكبر منه واضح يا جماعة لكن بلعناها وياكي طمع نبدأ ولمشي مستحيل أن يعني أنت الآن ثقنية المحلات النسائية رح أنت المتجولات النسائية النسائية نساء وولادة أكثرهم رجال مو مو ببيعها يكشف عليها ويلمس ويشوف أوراتي بمعها لا يضحك عليها زمها تقول على الناس والله صح والله صادق وإن يقول تسمع لقولهم يجي أول ما يشوف كلمة ضابط شرعية أعرف إنتي سم بذاك العمل لا تصدق بلغ الله السُمِّ ذات السُمْ لكن لو زون ركَّ الحين طارت لا ولا مني من, من مسموه يصف المحلات العوائل العوائل فيهم رجال وفيهم فيهم رجال واحدة منهم يا جماعة ساروا تركت العمل تقوان جاز في المحل طبعاً كلام ما عبد رضو نسج في مكان نسج تكية ما أقوله نفس كلام ديتا بالعالمين جاء واحد داخل مع عائلة نعم داخل شباب ومعهم عنهم خلاص ما تبغوا تروحوا يشترون توم في الملابس الداخلية والنظر وراها عند البائعات عارف واحد ينكر عليها ليش؟ لأنه هي بيشتري منها. أقولها كلمة يعني بمنتهى القضاء والكلمة مستساغة يعني الشخص هذا أقدر يقوله اشتفوا. أنا سألت أطعني مجازك كذا. وقلت هذه مجازك. ما عدا وفق لي. فأفسد أسوأ عظم أسوأ ما يكون أن تتعدى كل حال نفتح من منكر كلنا يجماعنا من منكراك نحترق قروب ونتقطع ونتوب ما في حال يجماع معصوم ثم ما تنكر ثم تنكر عن ينكر لا تورط نفسك وأنا ما أورط نفسي في القبيعة جماعة يعني إذا عاد أهل من يحضر معرفنا عن منكر الدعوة صافة آخر الثالثين وحده للعلم والدعاة والثانية أحبتي لنا جميعا أوجه رسالة لكل عالم داعي ورسالة لنا يا جماعة كيف تعرف كيف تعرف أن هذا العالم أو هذا الشيخ أو هذا الداعية قد ظل الطريق بسهولة لأن الله فصلها بقوة قد يكون ظل الطريق عن اجتهاد ممكن وله اجر ممكن لكن انت الله ما جعله في غبش ما تدري وهذا ظل من اتبع لا لا لا جعلها الله آية واضحة جدا علامة دليل على ان هذا نعم هو ان استهز وعنده آلية الاجتهاد وقال واحد اجتهد هذا ذي رب العالمين فاذا استهز العالم فاصاب يقول نبعث من يعني أي قضية يا جماعة أي قضية وحفظوها تكفون جماعة ووصلوها للناس وهذا من نصرة الدين أي قضية في الدين فيها حكم حلال أو حرام الحكم اللي يبغاها الله واحد واضح؟ يعني الله ما يبغى في قضية واحدة حكمين أبدا قضية حكمها واحد لكن إن أصاب أخذ أجرين أجر الاجتهاد وأجر الإطابة وإن اجتاد وأخطأ لا أجل الاجتهادة هو واحد وأجل الإصابة ما أخبر طيب أنا مسكين عام لي ما أعرف اشتراني عنهم كيف أعرف كلهم يتكلمون وهذا يحل وهذا يحرم طيب الله سبحانه أعطانا آية وجهها للمدي عليه الصلاة والسلام يعني لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه روحي وأبي وأمي ونفسي له الفدى لو فعلها لبان النبي عليه الصلاة والصحابة أن نعتلب أخطأ طريقه وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة لكن لو ذكر قال ولو ما هي هذه الآية ونوجهها لكل عالم إذا أردت أن تعرف يا من نطوي عندهم الركب ونثنيها يا من نجلهم وهم على رؤوسنا ولهم في قلوبنا وأسأل الله أن يفرق ولما المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يغلقهم الإخلاص في العمل يا من يحبكم ونجلكم وتعلمنا بعد الله منكم الكثير إذا أردت أن تعرف أن نجدهادك ثواظا أو خطأا فانظر ماذا يعقب هذا الحكم وهذه الفتوى يقول الله عز وجل شوف الكلام وحفظه في صورة الإسلام يقول جل جلاله وإن كادوا منهم هم؟ رؤساء الباطل وزعماء الضلال ودعاة المفسدين كبار وإن كادوا ليفتنونك ركز كلمة فتن يفتن كلام بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه أو أولى وإن كادوا ليفتنونك وين؟ عَانِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ يعني حكمك ما هو ما هو حوال اللي أوحينا إليك ها ماذا قال بعدها لتفتري سبحان الله الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يفتنون الكلام تفتن وتفتري لتفتري علينا غيره تقول حلال حلال وانا محرم لتستري علينا غيره طيب يا رب اذا اتهت انا عندي قالية الاستهاب اتهت تعالم لا ماني تعالم يقول تعالم اتهت طيب كيف عرف قال اذا كان اتهاب الخطأ وكان افتراء وكان وانت فتنت بتظهر لك علامة وش العلامة واذا لنتخذوك خليلا يقول هذا الشيخ شوفوا البني عالمان يقبلون هذا هذا الد هذا الدين هذا اللي عارف يس إذا تخذوا فخليلا فعلم أن تفوتنت وافتركت على الله غير الذي أوحى أعيد أعيد جماعة إذا أفت العالم بفتوة ثم طبل لها أعداء الدين والليبراليين والمنافقين فاعلم أن الفتوى لا يريدها رب العالمين واضح يا جماعة واذا ما تبغى تعرف واذا ما اتخذوك خليلا حطوا لكم بغيت صفحة كاملة هذا البطل هذا المتعصبين المهابيض صح؟ ليش؟ لأن مستحيل مستحيل يفرح العلماني والمنافق وأعداء الدين بجميع مزلمهم مستحيل يطبق الفتوى عندك إلا إذا كانت وافقت هو وإذا وافقت والله فوالله نبحود الحق لأن الله يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا مو بميل شوي ميلا عظيمة فوالله من من مو براضي عنك إلا إذا منس معه واضح معه إذا كنت على الطريق المستقيم لا لكن إذا ملت معه يقول هذا البطل هذا المفتي العصري سموه نوعين مفت الفضائل يخاطب كل الله, الله, قال الله قال الله بعدها وهو محمد أبي أو أمي عليه الصلاة والسلام يقول ولولا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الطالب ولولا أن ثبثناك ما قال ثبت ثبتناك فالثبات من عند واحد فقط اثهر الله ان ثبت قلوبنا. ولولا ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. فتن فتن عظيمة كثير فتواصفح وفتوتين شيئا قليلا لهم. قال الله لو فعل النبي عليه هذا وحاشا إيش بيسوي؟ قال الله: لقد كت تركن إليه شيئا قليلا إذن لا إله إلا الله إذن لا أدقنك ضعف الحياة. هذا التفسير أي ضعف العذاب في الحياة فوق الأرض وضعف الممات ويعذبه بأبي وأمه على السلام وحاشاه تحت الأرض ويوم القيامة قال ثم لا لك علينا نصيرا تخسر في كل في كل المواحد طيب السائل يقول خلاص أي فتوى عندي لطبلنا والله أني أعرف منها على باطل واحتاج راجع نفسي وأدعي الله لأن يعلمني وأن الحفة طيب واحد يقول الآن إذا أفتيت بفتوى او رأي في الدين يا جماعة وصار خطأ عرصت من بيتخذوني صح؟ طيب اذا اسكيت واصبت كم من الايات؟ كم من اللي بعدها؟ شن اللي بعدها؟ اذا اصبت ما يريدها الله عز وجل مخالط لأهوائهم ايش يقولون؟ وان كادوا ليستفزونك من الارض طيب دعوه انا معقد منصب لا لا استقيم صح إذن ما قالوا مع الشيخ الشيطري لكن ما يرضى الله حافظه الله قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض شبوان ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا أقول لا تستعجعي لا تستعجعي ما بعدها؟ واحد يقول ما تنهي حل ثاني؟ لا قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا كل واحد تدعي الله يا كذا يا كذا قال ولا تجدوا لسنتنا تحولها طيب كيف الحل أقم الصلاة لذنوك الشر فما نزعبني إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا من الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة، وقل ربي ادخلني. تدخل اجتماع كل عالم يدخل اجتماع قل ربي ادخلني متخلاصاً، وأخرجني مخالصاً، وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا بعض الأحيان تدخل ويناو لي زينا. ثم يبتون وتطلع. أنتم ما تعلمون يبون. وكل هذا بعدها قال. قال بعدها وننزل من. تبغى أجاب الشافية وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين. أمسك عليها لسانك مسيحة محبك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك خل خطايا ما أصحي أمسك عليها لسانك وليسعك بيتك هذه أصيغة الحي وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك أنت. عندنا أشياء أكثر من عندنا آخر سلمة قال الحي حيوة إليها الصلاة والسلام إنها ستكون فتم القاعد فيها خير من من القائم يعني اللي قاعد مستوى ومحيط الرؤية عنده أقل لكنه جامد ويشوف عندهن ها فقط ما يشوف لو بنكر معلها خل واحد هذا صح إنه وجاء من أصل مدينة ولا جلسة لا لا بس قائم يشوف ويشوف عنده والقائم فيها خير من الناشي تبغاه شوف والماشي فيها خيراً من المتكلم يعني أسوأ واحد فيهم إيش؟ تكلم. ما تكلم إن كان ممكن ولا كان هذا أعظم عند الله. لكن بس راح يشارك. وبدأ يصنّف الناس. هذا كتاب تمار. أسأل نورا تيجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وجلاء أحزاننا وذهب غمومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات في جنات النعيم. أسأل الله جل في ألاه. أن وفقني وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا وإياكم في رضاه أسأل من بيده ملك السماوات والأرض في الملك من يشاء ولينبع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويبذل من يشاء،, يشاء،, يشاء أن يشفي صدورنا من بشار وأحوانه اللهم اشفي صدورهم المؤمنين من بشار ونجاد وكل من عاد الدين وأحلافهم أجمعين يا رب العالمين اللهم يا رب العالمين يا من بيده الدنيا والآخرة إنك قد تكرمت على أقوامي فأشرفتهم بأعظم نعمة بأن فهموا كتابك واتبعوا سبيلك اللهم اجعلنا منهم يا بجال والإكرام اللهم لك الحمد أن يفترت هذا اللقاء اللهم يا ربي لا تبقى في صدور أحبة هؤلاء ولا من سمع هذا اللقاء ورأه. أمنية هي لك رضا ولهم فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يفضل مجلسهم هذا إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإن هذا كله عليك يسير اللهم اغفر ذائنا وأمهاتنا ومشايخنا واغفر الامه المؤمنه اجمعين يا رجال الجلال إن تنقدته من الله وحده وإن أخطأت فهذا هو المكين فاغفر لي يا رب العالمين وأصلي وأصلي على الشيوخ الماضين قدما وثراب ايها امي عليه الصلاه الله <تصفيق> الله الله الله الله الله voi olla, että se